بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة في الله يصر أخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البرى والتي ألقيت بمسجد الخليفة بمدينة الرياض ومع شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء؟ والآن نترككم مع مادة هذا الشري صلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آه وصحبه على الشيخ محمد المحاجم بأس الله تعالى وعلى قواعد الأبعى الله كريم رب العظيم يتولىك بالدنيا والآخرة وإيجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة نعم يقرأ منه بسم الله الرحمن الرحيم قال, قال المواليك من الله وإياه أسأل الله كريم رب العرش العظيم أن يتولاك بالدنيا والآخرة ويجعلك مباركا المباركة أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا عرضي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أدن فاستغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة بسم الله صلى الله وسلم مبارك على عبد رسول هذه رسالة معروفة بالقواعد الأربع كما صرح الشيخ بذلك ذكر اربع قواعد سياتي ذكر افتتح الشيخ بعد البسمله بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بالدعاء لطالب العلم كما هي عادة في افتتاح افتتاح الدروس اعلم رحمك الله اعلم أرسلك الله هنا يقول أسأل الله الكريم رب العرش العظيم توجه إلى الله وتوسل بأس بأسمائه وصفاته بكرمه أسأل الله الكريم في توسل إلى الله بكرمه وربوبيته العرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات العرش عرش الرحمن العرش العظيم وهو المجيد وهو العرش الكريم ووصف بهذا كل ووصف بالكرم والعظمة والمجد أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والآخرة يعني أن يكون الله وليك ومن كان الله وليه في الدنيا والآخرة كفاه الله الشرور في الدنيا والآخرة نعم المولى ونعم النصير والله تعالى ولي ولي المؤمنين فمن كان الله وليا فهو من المؤمنين وقال يوسف عليه السلام رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توفني مسلم والحق المسلم قال الشيخ رحمه الله في هذا الدعاء أنت ولي في الدنيا يقول أن يتولاك في الدنيا أن يتولاك في الدنيا ومن تولاه الله تعالى أصلح له أمور ويسر أمور وكفاه ما يهمه وقالت الملائكة تقول الملائكة للمؤمنين المستقيمين نحن أولياءكم في الدنيا والآخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تغبوا ولا تعزلوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياءكم في العياة الدنيا وفي العالم قال الشيخ وأن يجعلك مباركاً أينما كنت يعني أن يجعل الله فيك بركة في أي مكان كنت وهذا ما ما اثنى به عيسى عليه السلام على ربه بتفضله عليه به حيث قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت عين وجعلني مباركا أينما كنت قبله وجعلني مباركا اينما كنت وهذا يتضمن الصلاح فالصالح المؤمن الصالح التقي يكون مباركا اينما مباركا على اهله مباركا على اصحابه مباركا اينما حل لا يسمع منه الا القول السديد ولا يحصل منه الا الاحسان فتجده ليس لطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذي بل هو كريم الخصال كريم الاخلاق بعض الناس يكون والعياذ بالله شرا على جلساء شر على اهله بسوء اعماله وقبيح اقواله وان يجعلك مباركا اينما قال وأيجعلك ممن اذا اعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أدلب استغفر الإنسان يتقلب في هذه الحياة بين هذه الأمور بين نعمة ومصيبة وذنب والنعمة تشمل الطاعة أيضاً بل إن نعمة الإيمان والطاعة لله أعظم من النعم الدنيوية وعلى المسلم في كل هذه الأحوال عليه واجب فواجب المكلف إزاء النعم الشكر يذكرها واجب العبد في مقابل النعم الشكر وواجبه عند المصيبة الصبر وواجبه عند اقتراف الذنب التوبة قال الله سبحانه وتعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب عند الله هذا يتضمن قول الشيخ واذا اذنب استغفر واذا اذنب استغفر وقال صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن لا يقضي الله له قضان لا كان خير إن أصابته سراء شكر وإن اصابته ضراء صبر فكان خير وليس ذلك إلا للمؤمن الشيخ يدعو بهذه الدعوات المباركة وأن يجعلك ممن إذا اعطي يعني إذا أعطاه الله نعمة من النعم شكر موليها واستعملها في طاعته سبحانه وتعالى وإذا ابتلي بمصيبه صبر وحبس لسانه وجوارحه عن فعل ما لا يحل وإذا أذنب استغفر وهذه الأمور كلها الله أمر بالشكر وأثناء على الشكرين وأمر بالصبر وأثنى على الصابرين وأمر بالاستغفار وأثنى على المستغفرين قال الشيخ فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة أي والله من كان كذلك من كان قائما بـ بـ بالواجب عليه في كل هذه الأحوال كان ذلك عنوان على سعادته وتوفيق الله له فكن أيها المسلم ويا طالب العلم كن كذلك كن شاكرا. صابرا توابا منيبا فما أحسن هذه الدعوات الطيبه من الشيخ بطالب العلم اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والآخرة الاخره و يجعلك ممن و مباركا اينما كنت يجعلك ممن اذا اعطي الشكر تري الصبر و اذا اعطي المستوى هؤلاء الثلاث عنوان السنه عافوك يا عبد الرحمن نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى إنما أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية من نتة إبراهيم أن تعبد الله وحده ومخلص له الدين كما قالت على وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته علم ان العبادة لا تسمى عبادة الا مع التوحيد كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره فاذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث اذا دخل في الط... كالحدث فسدت ولا زين فسدت كالحدث إذا دخل كالحدث إذا دخل في الطهاره فإذا... فاذا عرفت ان الشرك اذا خالط العبادة افسدها وصاها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك ومعرفة ذلك لعل الله يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكر الله تعالى في كتابه يقول الشيخ رحمه الله كعادته يفتتح الموضوع بالتوجه إلى طالب العلم يقول اعلم تنبيها له وإرشادا له إلى العلم وتعليماً في نفس الوقت اعلم اعلم اعلم أرصدك الله هذا كقوله فيما مضى ووفقها يعني رحمك الله سدك الله يعني هداك الله ووفقك فكك للرشد وهو العلم النافع والعمل الصالح ارشدك الله ان الحنيفيه مله ابراهيم يعني المله الحنيفيه التي هي مله ابراهيم هي ان تعبد الله وحده انت تعبد الله وهذا المعنى تقدم في الاصول الثلاثه الدرس الثالث ان تعبد الله مخلصا له الدين تعبده لا تريد بالعباده سواه تدين تدينك ودلك وخضوعك كلها لله قل إني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لي ان اكون اول المسلمين قل لله اعبد مخلصا له الدين هذه ملة إبراهيم وهذه هي الملة الحنيفية التي فيها فيها التوجه إلى الله والإعراض عما سواه وهذه العبادة هي التي خلق الله الخلق أمر الله بها عبادة وخلقهم له كما قال تعالى يا ايها الناس عبدوا ربكم قال تعالى وما خلقت الجن والانثى الا ليعبدون فبين سبحانه انه خلق الجن والانثى لعبادته هذه هي الغايه والحكم من خلقته قال لي لعبادته وقد امر الله بذلك جميع الناس على ألسن رسله فكل نبي يقول لكم اعبدوا الله اعبدوا الله ما لكم من الله عبد الله وجل والطود يقول واعلم الشيخ ينبه على أمر مهم وأعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد فمن عبد مع الله غيره لم يكن عابدا لله ولا يعتد بعبادته العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد مع الإخلاص إلا الا اذا افرد العبد ربه بالعباده الا اذا افرد بالعباده يقول فاذا دخل كما ان الصلاه يقول تمثيل يقول كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهار لو صلى الانسان على غير طاهر صلاته باطله ليست شيء يقول فكذلك العباده لا تسمى عباده الا مع التوجه فاذا كان من المعلوم ان ان الصلاه اذا دخلها الحدث افسدها كذلك العباده اذا دخل الشرك افسدها فاذا دخل الشرك في العباده افسدها فسدت كالحدث اذا دخل بالطهاره اذا اعدد اللسان بطلت الطهاره كذلك العباده اذا دخلها الشرك بطلت لكن اذا كان الشرك هو الشرك الاكبر فانه يحبط جميع العبادات لأن أشركت لأحبطن عمل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وإذا كان من نوع الشرك الأصغر فغايته أن يحبط العمل الذي قارنه كالرياء إذا حصل من الإنساء الرياء في عبادة من العبادات هذا لا يحبط جميع أعماله الأخرى التي أخلص فيها لله لكم الشيخ فإذا عرفت ان أن شرك إذا خارط العبادة أفسدها وأحبط العمل وأحبط العمل عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك هذا خطر ومن الحكمة والعقل أن يعرف الإنسان الأمور الخطرة التي فيها ضرر فإنه بذلك يتقيها إذا عرف الإنسان خطر الشرك اتقاه وحذره وسأل ربه أن يعصمه منه لكن إذا كان لا يعرف خطر الشرك فإنه لا يبالي لا يخاف من الشرك وربما وقع في الشرك وهلادي كان أهم ما عليك معرفه ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة شبكة كان مصيدة الشرك كان مصيد من وقع فيه يعني هلك كالطائر اذا وقع في الشبكه لعل, لعل الله ان يخلصك من هذه الشبكه ثم فسرها وقال وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك وهذا هو الشرك الأكبر الشرك الأكبر يتميز بثلاث خصائص أول أنه لا يغفر لهذه الآلة فهو لا يغفر والثاني أنه موجب للخلود في النار والثالث أنه يحبط المعلامة لهذه النصوص إن الله لا يغفر رجيس القبيع ويغفر ما دون ذلك من المرسل قال سبحانه وتعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فينا نار مخالدين خالدين فيها اولئك هم شر الضالين قال سبحانه وتعالى ولقد اوحينا اليك و الذين من قبلك ولقد اجل والذين من قبلت لين اشركت الاحب عمل ولا تكونن من الخاسرين ما الله يقينا ظاهره وخفيه وصغيره وكبيره صلى الله وسلم والله. نعم يعتقل. لا هذا يقال في المرتد المرتد إذا ارتد أو وقع بالشرك نعم يعني حبوط الأعمال يقول أهل العلم إنما تحبط العمل اذا مات الانسان عن الشرك اما اذا وفق للتوبه والرجوع الى الله فانه يعود الى ما كان عليه في الجمله والله أعلم. نعم لقوله تعالى و... ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدين نعم يا ارحم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة الأولى هو أن تعلم, هو أن, تعلم أن الكفار الذين, الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو, هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض اما يملك السماء والابصار ما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل الافلا تتقون القاعده الثانية انهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا يقولون ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا لطلب القربة والشفاعه فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ودليل الشفاعه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقول الامام رحمه الله قال وهذا يتبين باربع قواعد يعني يتبين خطر الشرك ووجوب التخلص منه والحذر يتبين باربع قواعد القاعده الاولى ان تعلم أن الكفار الذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني العرب وكذلك من سواهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للسماوات والأرض ومن فيهم ومع ذلك لم يصيروا بهذا مسلمين ولم يكونوا بهذا موحدين بل كانوا مشركين مشركين في العبادة اتخذوا مع الله آلهة أخرى يعبدونهم خافونهم يقجونهم واستنصرون بهم والادله على اقرار المشركين بهذا في القران كثيره منها الايه التي ذكرت الشيخ اسوه وهي من سوره يونس قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله ومن ذلك قوله تعالى ولا إنسان من خلق السماوات والأرض لا يقول الله ولا إنسان من خلقهم لا الله وكذلك الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود كانوا يقرون بالربوبية لله قالوا لو شاء لو شاء ربنا أنزل ملائك في بما موسى به كافرون قالوا لو شاء الله أنزل ملائك ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ولم يكونوا بهذا هذا ما ومعنى هذا انهم يقرون بتوحيد الربوبيه وهو ان الله تعالى هو الخالق الرازق هو خالق السماوات والارض ومن فيهن وهو رازق العباد وهو الذي يدبر الامر ولم يدخل ولم يدخلهم ذلك بالإسلام ولم يكونوا بهذا مقرين بأنه لا إله إلا الله بل لما بعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد إلى أن يقول لا إله إلا الله امتنعوا لأنهم يعرفون لا إله إلا الله تتضمن نفي كل معبود سوى الله فهي تتضمن إبطال آلهتهم الكفر بما يعبد من دون الله وليس معناها لا خالق إلا الله لكنها تتضمن هذا المعنى لكن ليس هذا هو معناه لو كان معنى لا, لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا استجاب المشركون وقالوا نعم نحن نقر بأنه لا خالق إلا الله لكنهم يعرفون معنى الإله والاله في اللغه بمعنى المعبود فمعنى لا إله إلا الله لا معبود لا معبود بحق إلا الله فكل معبود سوى الله فهو معبود بالباطل فلما كانوا يفهمون معنى الكلام ويفهمون إنهم إذا قالوا هذه الكلمة وأقروا بها معناها كفروا بآلهتهم ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب الااله عندهم كثيره هؤلاء يعبدون العزه وهؤلاء اللات ومنات واصنام متعدده كثيرة وبهذا يعلم انه لا يكون الانسان موحدا بمجرد هذا الإكرار وليس هذا المعنى هو هو المقصود من لا اله الا الله وكثير من الناس في العصور المتاخره صاروا ما يفهمون من لا اله الا الله الا توحيد الربوبيه يقول بمعنى لا اله الا الله يعني لا خالق ولا مدبر الا الله وأن المقصود منها ان الاقرار بان الله تعالى هو النافع الضار فكان هؤلاء جاهلين بمعنى لا اله الا الله وإن كانوا يقولونها والمشركون الاولون كانوا عالمين بمعنى لا إله إلا الله ولهذا امتنعوا من أن يقروا بها امتنعوا من أن يقروا بها فكان هؤلاء المشركون كفروا بأسباب كثيرة كفروا بالشرك بشرك وكفروا بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا فكان فكانوا يعني مناقضين أو غير مقرين بالشهادة لا بشهاده ان لا اله الا الله ولا بشهاده أن محمد رسول فكانوا كفارا بتكذيب الرسول وبالشرك بالشرك المنافي للتوحيد وبالتكذيب للرسول عليه الصلاه والسلام المنافي للاقرار بانه رسول الله صلى الله عليه نعم يا عبد الرحمن حسوك يا نعم تكون تكون على القاعده الثانيه عبد الرحمن عبد الرحمن نعم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعده الثانيه أنهم يقولون ما دعوناهم انهم يقولون ما دعوناهم ورجوناهم إلا لأجل القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا إن الله يحكمينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة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 كما قال تعالى من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يقول الشيخ قاعدة الثانية قلت لكم من هذه أشفى أن تكون مسائل المسألة الأولى أن المشركين الأولين كانوا مقرين بأنهم تعالى هو الخالق الرازق المدبر المميت ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام وتقدم ذكر الدليل على ذلك المسألة الثانية أن هؤلاء المشركين لم يكونوا يعتقدون في ما يعبدونه أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت لا بل هذا عندهم لله من فضلك اقلب الشرير لا بل هذا عندهم لله قل من يرزقكم من السماء والأرض اما يملك السماء والابصار الايه ولن يسالتم من خلقهم ليقولون الله يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا للسماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون وانما كانوا يعبدون ما يعبدون زاعمين انها تقربهم الى الله انها وسائط يتخذون ما يعبدونهم وسائط يشبهون يقولون إن, إن الله تعالى لا يوصل إليه إلا بواسطة أوليائه والمقربين منه وأنبياءه وملائكته كالملك من البشر الذي إنما يرفع حوائج الناس إليه إنما هم خاصته وأعوانه وزراء تعالى الله عن قول المفترين علوا كبيرا وهم يزعمون انهم انما عبدوهم ليقربوهم من اجل القربة ومن اجل ان يشفعوا لهم عند الله وذكر الشيخ الدليل على هذا الاولى واتخذوا من دون الله والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هذا هو هذا هو الحامل لهم على عبادته ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى والدليل على انهم ايضا يرجون شفاعتهم قول تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولن هؤلاء شفعاؤنا عندهم اذن لم يعبدوهم لإعتقادهم أنهم شركاء لله في الربوبيه لكنهم جعلوهم شركاء لله في الإلهية فعندهم الآلهة كثيرة كثيرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وهو حصين والد عمران بن حصين كم تعبد قال واحد, واحد في السبعة وستة في الأمر عندهم الاله متعددة لكن الخالق الرازق المدبر المحي هو واحد وبالمناسبة الشيخ يذكر أقسام الشفاعة الشفاعة شفاعتها شفاعة مثبتة دل القرآن على إثباتها وشفاعة منفيه نجد نجد هذا في القرآن فالشفاعه المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله وهي التي يعتقدها المشركون فعندهم ان الشفاعه عند الله كالشفاعة عند المخلوق فيعتقدون أن الأولياء والملائكة يشفعون عند الله كما يشفع وزير الملك عند الملك والصديق عند صديق وقد نفى الله هذه الشفاعه يا ايها الذين امنوا أنفقوا ما ذكركم من قبل ان ياتي يوم لابع فيه ولا خله ولا شفاعه يوم القيامه ما فيه شفاعه من هذه النوع الشفاعه التي يظنها المشركون يظنها تكون بغير اذن الله هذه لا وجود لها لكن هناك شفاعه الرسول يشفع والملائكه يشفعون والانبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون لكن باذنه سبحانه ولمن رضي عمله وهو وهم اهل التوحيد قال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يذن الله لمن يشاء ويرضى قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ترضى قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذن معناه لا احد يرصع عند الله الا به حتى يأذن ولهذا اذا طلبت الشفاعه من الرسول عليه الصلاه والسلام يقول فاتي فاذا رايت ربي خرجت له سائلا لا يبدا بالشفاعه اولا فيسجد ويحمد ربه بمحامد يفتح بها عليه فيقال له ارفع راسك وقل يسمع ويسل تعطى والشفاعه شفعه اما الشفاعه من الحي القادر بطلب الدعاء منه فذلك جائز قد كان الصحابه يطلبون من النبي عليه الصلاه والسلام أن ان يدعو لهم في مطالب الدنيا والآخر أن ان يستسقي لهم ان يسالها ان يدعو لهم بالجنه قال عكاش بن محصن ادعو الله ان يجعلني منه في لفظ قال اللهم اجعلهم منه والمسلم اذا دعا لأخي المسلم هو شافع هو شافع يشفع لأخيه يستغفر له يسر له صلاح دينه ودنياه ربنا اغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين والمؤمنات نعم نعم إن شاء الله الرحمن الشهيد يشفع ببعض من الله ولكن يقول بما ان هذا شهيد ولكن هذا الشعر يقول لك ان يكون قبل ان ان يقول يقول يقول هذا هذا له اما الشفاعه الاخرويه فتلك ليست اليه ليست اليه لا يشفع الشهيد الا باذن نعم سبحان الله هذا واقع يا شيخ الله من من الوساوس ومن الافكار التي لم ت تستبصر سبحان الله يقول له هل وعد ترى اقول المفروض يواعد يقول ترى بقابلك في المكان الفلاني في ادخل المعركه ويقول <تصفيق> اصمت انت فتشفعلي من انت انا من سذاجتها يعني بعضها سذاجه جهاله نعم ما تعرف ولا قال ما في حجة إلا للمعصوم لقول المعصوم بس أول انهات أول انهات تحتاج إلى الحكايات نعم حكايات ما يعول عليها نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة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 من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تستدل الشمس ولا على القمر وستدل الله إن كنتم إياه تعبدون ودليل ودليل الأنبياء يقولوا تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء يقولوا تعالى ودليل الملائكة يقولوا تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء يقولوا تعالى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 قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثه الأخرى وحديث أبي واطد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء, حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات انواط فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط الحديث الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله يقول الشيخ رحمه الله القائده الثالثة, القاعدة الثالثه يجب ان يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم بار على قوم متفرقين في عباداته لما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم لدعوة الخلق إلى التوحيد الى عباده الله وحده ولا شريك له وجد الناس أشتاة في عباداته ومشركه كل له معبود آله كثيره قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع كل حزب بما لديهم فمن فمنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكه منهم من يعبد الأنبياء منهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار فالرسول عليه الصلاة والسلام كفرهم كلهم وقاتلهم كلهم ولم يفرق بينهم ما في فرق بين من يعبد الشجر والحجر ومن يعبد الملائكة لا يقول هذا أن يعبد الملائكة والملائكة لهم شان وأنهم لهم فضل أبدا قالوا كله مشرك فكل من عبد مع الله غيره فهو المشرك الكافر فإن العباده حق الله لا يجوز صرفه لغيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل قال سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه امر الله بقتال الكفار بقتال الكفار كلهم دون فرق حتى لا تكون فتنه اي حتى لا تكون لا يكون شرك ثم ذكر الشيخ على الآيات التي تدل على وجود الشرك بهذه الأشياء. فقال ودليل فدليل الشمس والقمر يعني الدليل على عبادة بعض الناس للشمس والقمر. من الناس من يعبد الشمس والقمر؟ من الدليل على ذلك قوله تعالى ومن ايات الليل والنهار والشمس لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم فنهى عن عن السجود للشمس والقمر وأمر بالسجود لله الذي خلق الشمس والقمر وخلق الليل والنهار هو المستحق لأن يعمل خالقه هو المستحق للعبادة وقال الهدهد في شائن بالقيس وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ودليل الملائكة والأنبياء أيضا قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون هذا دليل على إن من المشركين من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء فإن الله امر نبيه ان يقول انا لا أمركم بهذا ودليل الأنبياء الانبياء قوله تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله النصارى قد اتخذوا المسيح وامه الهين فالله تعالى يخاطب المسيح يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دولنا؟ يعني أنت أمرتهم بهذا؟ قال سبحانك ما يكون لي ان أقول ما ليس لي بحق إلى قوله ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وهذه الآية فيها دلالة على وجود الشرك بالأنبياء فعيسى نبي وبالصالحين فإن أمه من الصالحين يقول الشيخ ودليل الصالحين يد يعني والدليل على أن من الناس من يعبد الصالحين قوله تعالى قول ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تعويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيله هؤلاء المعبودون المدعوون من دون الله هم يدعون ربهم ويبتغون إليه الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف تعبدونهم من دون الله قيل نزلت في في الذين كانوا يعبدون المسيح وأمة من النصارى أو العزير فاليهود وقيل إنها نزلت في قوم من العرب كانوا يعبدون الجن أو جماعة من الجن فأسلم الجن وبقي أولئك على شركه والدليل على عبادة الأشجار والأحجار يعني أن من الناس من يعبد الشجر والحجر قوله تعالى أفرأيتم اللاتة والعزة ومنات الثالثة الأخرى فالعزة شجرة أو ثلاث شجرة سامرات في وادي نخيل ومنات صنم بقديد يعظم تعظمه الاوس والخزرج ولات صخره منقوشه عزنه كان رجل يلدت عليها سويق للحاج فلما مات عبدوها وعبدوه وعبدوها واسمه اللات ومن الدليل من السنة على عبادة الأشجار حديث أبي واقدي الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين يعني خرجنا من مكة يعني من الذي وهو من الذين أسلموا عام الفتح فخرجوا مع الرسول لحنين لقتال هوازن يقول ونحن حدثاء عهد بكفر يعني عهدنا بالكفر قريب ما بعد فهمنا التوحيد وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطنا بها أسلحتهم قال فمرنا بسدره وقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواب كما لهم ذات أنواب اجعل لنا سدرة نعلق بها اسلحتنا النوط التعليق أو ما ينوط به الشيء فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن قلتم والذين نفسهم بيدهم كما قالت بلو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إله وفضلكم على العالمين قال عليه الصلاه والسلام لتركبن سنن من كان قبلكم فانكر النبي عليه الصلاه والسلام قولتهم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط يعني اجعل لنا سدره نعلق بها اسلحتنا ونتبرك بها وذلك لجهلهم وقرب عهدهم بالكفر لم يتخلصوا من من جذوره واصوله ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لهم في الكلام ليزجروا ويحذروا ويعرفوا أن ذلك شرك وباطل والله أعلم وصلى الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى أهله وصحبه قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا هذا أغرض شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركوا زماننا شركهم دائم يشركون في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون تمت صلى الله وسلم على نبينا محمد يقول السيحة الله قائد الرابع أن مشركي ان المشركين الاولين او ان مشركي زماننا اغلظ شركا من الاولين معناه ان الشرك بعضه اغلظ من بعض وبعضه اقبح من بعض الكفر هكذا أيضا يتفاوت فالكفار بعضهم اكفر من بعض الملاحدة الجاحدين اغلب كفرا من المقرين بربوبيته سبحانه وتعالى وان وان كانوا مشركين والذي يدعو الى الكفر ويصد عن سبيل الله اغرض كفرا من الذي اقتصر على نفسه وكفره قاسر على نفسه اغلبوا شركا من الاولين شرك شرك مشركو زماننا اغلبوا شركا فشركهم اقبح يقول وجه ذلك ان الاولين كانوا يشركون في الرخاء في حال السعه والطمأنينة يلتفتون ويتوجهون لمعبوداتهم ولكنهم في الشدائد يخلصون هذا هو الغالب عليهم وهذا هو الذي حكاه الله في القرآن في آيات كثيرة فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حتى إذا ركبوا في الفلك وجرين بهم بريعا طيبة جاءت هريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محطبين دعوا الله مخلصين له الدين لأن جيتنا من هذه لنكون من الشاكرين ربكم الذي يجيلكم الفركة في البحر ربكم الذي يجيلكم الفركة في البر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رعيما وإذا مسكم الضر في البحر وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفور ومشرك زماننا يقول الشيخ شركهم دائم اعوذ بالله في الرخى والشدة بل لعلهم في الشدة أشد شركا منهم في الرخاء وهذه يدل على والعيادة بالله على شدة تعلقهم بمعظميهم ومعبوديهم وهذا هو المشهور عن عن المشركين من المنتسبين للإسلام مثل الرافضه يقال عنه انهم في الشده اكثر استغاثه بعلي والحسين ونحوهما اذا اشتدت عليهم الخطوب صاروا يصرخون لا يقولون يا الله يا الله لا يا علي يا علي ينادون عليه في, في الازمات وكذلك القبوريون مثل العباده البدوي واش في مصر وغيره اذا اشتد بهم الكرب صاروا ينادون من يؤلهونه من اولئك الموتى وذكر الشيخ رحمه الله في في كشف الشبهات وجه اخر ايضا من غلظ شرك المتاخرين يقول ان الاولين كان شركهم اما لعباد صالحين من الملائكه والانبياء كعيسى وعزير وكذا بعض الصالحين او بجمادات كالاحجار والأشجار يقول ومشركو زماننا كثير منهم العياذ بالله يعبد اناسا غير معروفين بالصلاح بل منهم الكافر الفاجر منهم الفاسق ولا شك ان الذي يغلو في بعض الصالحين اخف ولالا وشركاً ممن يغلو في بعض الفاسقين والملحدين يعني مثل من, من الان يتعلق ب ويغلو ويؤله ابن عربي الطائي رأس الاتحاديه وإن كان لكل شرك وباطل لكن من يغلو في من يعني تعظيمه تعظيم ومحبة لها أصل في الدين من الملائكة والأنبياء والصالحين لشك انه خير ممن يغلو في بعض الملحدين والفاسقين وهذا يدل على عظم ما وصل إليه الامر من من تغلغل للشرك في الأمة هذا هو الشخص أكثر ما يعني المشركين من المنتسبين للاسلام كما ذكرت لكم من الراضة والصوفية القبورية الذين اتخذوا القبور أو بعض القبور أو يحجون إليها ويطوفون بها ويستغيثون بأهلها من قرب ومن بعد وفي الشدائد نسأل الله السلامة والعافية فعلى المسلم أن يخاف الشرك يسال ربه أن يعصمه من الشرك كله كما عقد الشيخ بابا في كتاب التوعيد عنوانه باب الخوف من الشرك فالشرك غالب على كثير من الخلق من الاولين والاخرين ولهذا قال ابراهيم الخليل عليه السلام واجعلني وبني ان نعبد الاسلام ربي انه انعم كثيرا من الناس من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم صلى الله وسلم وبارك على الرسول جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته